أ ح ن إ ذ ا هب النسيم من الوادي من الوادي فيغلبني ذوق الى فيغلبني وجد ن اذا زمزم الحادي فيزعجني شوق الى مربع حواء مربع حواء ما اتي راس لا في واهلي و أ ج د ا د ي و أ ج د ا د ي ماثيرا يه ش ا ل جلال وكلها موارد يروى من مناهي لها صالي منازل أ س لافندي اعمى ليهم وبيل, وبيل ماعرفي اه ي و س ن ه ا ل م ص ر طاف الهادي, الهادي على قدم ساروا إ ل ى الحق فاهتدوا وفزوا من المولى بفضل و إ م د ا د أ ب ث ك ما أ ش ك و وما أرتجي م ارتجي أ وما ستدرك من مفهوم قولي وان إ ن ش د ي و إ شادي أ ب ا بكر اضرب ا ل ع ص ا حجر انقسى ومنه أ ف د عذبا فراتا لورادي أ ث ر أ ر ب ع قلب بيخصها بالتفاته لتهتزا اذ من شعبه يشرب الوادي الوادي ف إ ن بك الرحمن يا ب ن ا ء محمد أ ج م ا ل ه ا للناس ك ع ب ة ق ص ا د ي غبيتنا في سال عمري في الغي والهوى, والهوى غرورا وانا مات الرحيل بلا زادي, زادي سوى انني من رحمه الله قبما كان الطوبى ر ج و ان ي م ن ا بانجادي ولي ص ل ة بالمصطفى سيد ا ل و ر ا ء سيد ا ل و ر ا ء بها أ ت ر ا ج جاء منه للسر س د اعدادي د ي ولي ص ل ة بالمصطفى سيد ا ل و ر ق بها اترجى منه ل س ر اعدادي ولي أ م ل في نسخه السلف الذي ل تداب هدى هم أ ن ي م ن ا ب إ ن ج ا د ي من السلف الغر ي ل الذين توارثوا مجامات أ ج ب ا ب هدات و أ و ت ا د اليك انتهى السر الذي بتسلسل ب ت س ل ل س س ر بين زهد و ا تقات وعباد وعبادي من السلف الغر الذين تولدوا م ج قام فى اى ط ا ب ه د ا ت و أ و ت ا د عليهم ص ل ا ة الله ثم سلام ما ت ا خ و ن ترنمت الورجاء او ز ن ز م الحادي د مع الال والاصحاب اهل الكمال والفضلات امجاد ترى خير امجاد ماجمات أم هداة عليهم صلاه الله ثم السلام ما د ر ن ا م ه الورقاء او ز ن ز م الحادي مع ا ل آ ل والاصحاب أ ه ل الكمال والفضلات أ م جاد ساله خير أ م ج ا ل ي